الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليعذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا and mm -hmm. and I'm out په دیبا او دې يَدْرُونَ وَالْيَمْنُ مُرْشِدًا وَتَحْسَرُ أَيْ قَاضٍ لُجُودٌ وَنَقْلِبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبٌ بَاسِطٌ عِرْيٍ بِرَعِيبٍ مُصِيدَةٍ فليأتكم هذه إلى المدينة, إلى المدينة فلينضر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتغطف ولا فاعلوا ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى تې هې لري لا مبنتنا بكلماته ورا Ooh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ho خلالهما say <tries> ya او لنظرا بل سعم Yeah. <laughs> إن الله بينهم موم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وماذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحذوا به الحق واتخذوا كالغفور ضر رحمة لو يؤاخذهم بما كسبون عجل لهم العذاب صلصا <سؤال> <سؤال> و قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدت لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أنها لقد جدت شيئا أن إمرى قال ألم أقل إنك لن أن تستطيع ما يصبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع صباح قال لا تؤاخذني بما نسيت وران تنفقني من امر يا صباح حتى إذا لقيا لا ما فقدنا او راغلم چې فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما المرام فكان She knows.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 أتبع سببا حتى إذا بلغ أطلع الشمس وجدها تضرع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدي وجد منهم يَقُولُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا على لكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قالا فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قترا فنستطاعوا أن يظهروا ونستطاعوا له نقبا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني غليا إنا اعتدنا تهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الذم سنزلها خالدين فينا لا يعنون عنا حي ولا قل لو كان البحر امدادا وكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفج كلماتي